الحمد لله لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصحح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام ربنا تبارك وتعالى وخير الهدى هدي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 اننا جميعا مهما طال بقاؤنا على الحياه الدنيا فلا بد لنا يوما عنها من الرحيم كذلك ذاب الاولين انظر اين ذهب النبيون اين ذهب المرسلون اين ذهب الصالحون بل ننظر اين ذهب الجبابره والاكاسره والقيصر ذهبوا جميعا الى ما قدموا وكذلك نحن ذاهبون وعن الدنيا راحلون شئن ذلك ام ابينا لكن منا من يرحل عن الدنيا عن الدنيا رحله السعداء الذين سعدوا فيها بطاعه الله سبحانه وتعالى ويسعدون في الاخره برضوان الله عليهم وبدخولهم جنات النعيم وان الصنف الاخر من الناس هم الذين قضوا حياتهم طمنا وعرضا لا يلهون فيها على شيء اي يرضي الرحمن ام يسقطه اي يغضبه سبحانه وتعالى ام يرضيه احلال هو ام حرام عاشوا في الدنيا كيفما عاشوا لا يلتزمون لا بشرع ولا بدين ولا بحلال ولا بحرام فاولئك يخرجون من الدنيا ويضحلون عنها رحلة الاشتياق الذين شقوا في الدنيا بانهم ما ذاقوا لذة طاعة ربنا الرحمن سبحانه وتعالى ويشقون في الاخره حينما يريدون النار الى المقر بالعذاب نسال الله العفوا والعافيه ايها الاحبه الكرام يتبين سبيل السعداء وسبيل الاشقياء في لحظات الاحتضار في لحظات الاحتضار يتبين للمرء ما خفي عنه من امر نفسه ويظهر له واضحا جليا طريقه امن السعداء هو ام هو من الاشقياء اما اهل الطاعه طاعه اهل الخير والبر اهل الفضل والاحسان اهل التقوى والايمان فانظر لحالهم في لحظات الاحتضار يقول نبينا صلى الله عليه وسلم اذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره اي في لحظات الاحتضار جاءتهم ملائكه بيض الوجوه كان ان وجوههم الشمس معهم اكفان من الجنه وحنوط من الجنه ثم ياتي ملك الموت فيقول اخرجي اخرجي ايتها الروح الطيبه اخرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان حينها تامن هذه الروح وتخرج من جسد العبد وتسيل منه كما تسيل قطره الماء من في سقاء من الزجاجة بمنتهى الامان والسلاسة ثم سرعان ما يضعها ملك الموت في اكفان الجنه وفي حنوط الجنه فتخج منها افضل نفحه مسك وجدت على ظهر الارض ثم يصعد بها الملائكه فكلما مروا على ملء من الملائكه قالوا ما هذه الروح الطيبه فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب اسمائه في الدنيا ثم يستفتح له السماء الدنيا فتفتح له ثم التي, ثم التي تليها ثم التي تليها ويشيعه من كل سماء مقربوها ثم ينادي منادي من قبل الله سبحانه وتعالى أن أكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة وأنزلوه إلى الأرض فمنها خلقته وفيها أعيده ومنها أعيده منها اخرجهم طاره اخرى ترد روح العبد الي وياتيه منكر ونكير كثير يسالانه ثلاثه اسئله الا من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي ارسل الي ما من شك أنه ربما يظن بعضنا أنها أسئلة سهلة يجيب عليها صغير الأطفال قبل كبيرها لكن لا يا عبد الله لن تثبت بقد عند السؤال ولن و... تمكن من الاجابه الا اذا كنت بكتاب الله عاملا وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مستنما وعلى القيرات وابطاعات قائما وبالفضل والبر والاحسان هاديا حينها تثب ثبا فيقول العبد بلسان الواثق من وعد الله وموعود ربي الله وديني الاسلام والذي والرجل الذي ارسل الي هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم امنت به وصدقته فينادي مناد من قبل الله سبحانه وتعالى ان قد صدق عبدي فافتحوا له بابا الى الجنه وافرشوا له فراشا من الجنه فياتيه من روضها وريحانها من طيبها وهواها فلما يعاين ما اعد الله عز وجل له من النعيم في الاخره يصرخ ويقول ربي اقيم الساعه ربي اقيم الساعه حتى ارجع الى اهلي ومالي اما ذلك من العبد من العبد فالذي قضى حياته مثل ما قضاها لا يلتزم لا بحلال ولا بحرام لا يواظب على الطاعات لا يراجع نفسه اقرب ام باعد عن الله سبحانه وتعالى اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره جاءته ملائكه سود الوجوه معهم اطفان من النار ومسوح من النار ثم ياتي ملك الموت فيقول اخرجي ايتها الروح الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وغضب حينها تفزع هذه الروح وتتشتت في بدن العبد فينتزعها ملك الموت بكل غلظه وشده كما ينتزع السفود اي السيخ الذي به اشواك من الصوف المبلول ثم سرعان ما يضعها ملك الموت في اكفان النار وفي ريح النار فتخرج منها انت نريح جيفه وجدت على ظهر الارض ثم يصعد بها الملائكه فكلما مروا على ملء من الملائكه قالوا ما ذا الروح الخبيثه فيقولون روح فلان ابن فلان باقبح اسمائه في الدنيا ثم يستفتح له السماء والدنيا فلا تفتح له وينادي مناد من قبل الله عز وجل ان اكتبك ابعد ابي في سجين ثو طرح روحه الى الارض رموها الى الارض, الارض. الارض. ترمى ثم ياتيه ملك الملكان, الملكان. الملكان. منكر ونكير فيسألانه الأسئلة التي يظن بعضنا أنها سهلة من ربك؟ فيقول ها ما دينك؟ فيقول ها, ها ما تقول في الرجل الذي أرسل إليك؟ فيقول ها, ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلتم ما كان مسلما على الحقيقه حقيقه وانما كان امعه مع احسن الناس احسن وان اساء الناس اساء كان يتلون بقومه وبعشيرته وبأكله ان استقام استقام وان لم يستقيم ضل مثل ما ضل وما ذلك بالمسلم ان يكون مجرد امعه سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيا دي مناد من قبل الله عز وجل ان قد كذب عبدي فافتح له بابا الى النار نار وافرش له فراشا من النار نار فياتيه من سمومها وحميمها ثم يقول ربي لا تقم الساعه ربي لا تقم الساعه ايها الاحبه الكرام يتبين سبيل الاشقياء وسبيل السعداء حينما تحمل الجنائز على الاكتاف فان كانت صالحه من اهل الخير والبر والتقوى والاصلاح يقول قدموني قدموني وان كان من اهل الغفله وان كان من اهل المعاصي والذنوب وان كان من اهل الشهوات والشبغات والبدع والضلالات يصرخ ويقول يا ويلها اين تذهبون بها يسمعه كل من على الارض الا الانسان لو سمعه لصاع الى خر مغشيا عليه علي علي علي علي علي يَتَبَيَّنُ سَبِيلُ السُّعَدَاءِ وَسَبِيلُ الأَشْقِيَاءِ حِينَما يَخْرُجُ النَّاسُ مِنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ يوم القيامه ذلك من اليوم المهيب الهيمن الذي تدنو فيه الشمس من الرؤوس قدر ميل يقول سليمان بن عامر راوي الحديث عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه ما ندري ما قصد وما على النبي صلى الله عليه وسلم بان الشمس تدنو من العباد قدر ميل او المسافه من الارض او الميل الذي تكتحل به العين في ذلك اليوم المهيب مهيب من شر ما يرى الناس وما يعانون من هوله ومن شدته يتمنون ان يصرفوا من ارض المحشر ولو الى النار اعاذنا الله واياكم بلغ من شده هذا اليوم من هوله ان الناس يقفون فيه على اقدامهم 50 الف فسد لا يجدون طعمه يطعمونها ولا شربه يشربونها ولا ظل يستظلون به قد تفتتت اكبادهم جوعا وعطشا بلغه من شده هذا اليوم ومن هوله, هوله ان النبيين والمرسلين يقفون وجلين قائفين يقولون يا رب سلم سلم قال الله عز وجل في كتابه عن ذلك اليوم يومطرونها تذهل كل من ضعت عما اضعت ضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتظن الناس سكارا وما هم بسكار ولكن عذاب الله شديد ترى الناس في حاله غير الحاله حاله كانهم سكار يترنحون من شده حراره الشمس فوقهم يا فوقهم يومئذ في ذلكم اليوم ينقسم الناس إلى سعيد وشقي فأما أهل الطاعة أهل الخير والبر والإحسان أهل القربات أهل التقوى أهل القرآن أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يحشر يوم القيامة راكبا وطاعما وكاسيا ومنهم من يستظل بظل الرحيم وحمام <محمن> يوم لا ظل الا ظل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم امام عاد وشاب نشا في عباده الى غير هؤلاء الاصناف السبعه من الناس الذين هم على سبعه ابواب من الخير اما الصنف الاخر آخر آخر آخر آخر الذي لطالما فرط في الجمع والجماعات وفي كثير من الطاعات والقروبات واجمل الزكوات والصدقات واكل من الحرام والشبوهات واكل الربا وغير ذلك فانظر لحاله يوم القيامه منهم منهم من يحشر يوم القيامه على وجهه فيتحشرهم النار تجري النار خلفهم قالوا يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم قال ان الذي خلقهم يمشون على ارجلهم قادر ان يحشرهم على وجوههم ومنهم منهم الذين, الذين تكبروا وتجبروا, وتجبروا, وتجبروا وتعالوا على عباد الله وعلى, وعلى شرع الله. الله يحشرون يوم القيامه في صور الذر اي في حجم النمل يدوسهم الناس باقدامهم في ارض المعشر ومنهم الذي منع الصدقات والزكوات ماله يؤتى يوم القيامه بما منعه من مال فيجعل اصافائح من نار نان فتكوى بها جبينه وجنباه قلا يوم الى ان يقضي الله عز وجل بين الخلائق في يوم كان مقداره 50 الف سنه والذي منع الشاة والبعير زكاة الانعام يرمى لها في الارض في الارض ويسمنها الله عز وجل فتكون اعظم ما تكون ثم يلقى لها في الارض فتدوسه باظافها واخفافها فكلما انتهت على اخره رجعت على اوله هكذا الى ان يقضي الله يوم القيامه بين الخلائق في يوم كان مقداره 50 الف سنه, الف سنة ايها الاحبه الكرام يتبين سبيل السعداء وسبيل الاشقياء حين ياخذ الناس كتبهم فمنهم من ياخذ كتابه بيمينه كتاب الحسنات ومنهم من ياخذ كتابه بشمال كتاب السيئات نسال الله العفو والعافيه فامن اخبط الطاع الطاع اهل الخير والبر البر اهل فضل والاحسان اهل القربه اهل السنه اهل القرآن, القرآن, القران انظر لحالهم حالهم حالهم يأخذون, ياخذون كتبهم بايمانهم فيفرحون فرحا, فرحاً ما بعضه فرح, فرح, فرح حتى انهم ينشرونه على الناس ها امقرا كتابيا اني ظننت اني ملاق حسابي كنت عمل لمثل أعمل هذا اليوم, اليوم ولمثل هذا الموقف, الموقف موقف موقف موقف فهو في فهو عيشه راضية الراضيه في جنه, جنة عاليه عالي قطوفها دانيه داني كلوا داني واشربوا, واشربوا هنيئا بما اسلفتم في, في الايام الخاليه خالية خالية اما الصنف من الاخر من الناس الذي طالما فرط في كثير من الطاعات وتكاسل عن كثير من القروبات وتخاذل عن كثير مما امره به رب البريات وإذا هو يغوص في الشبهات شبهات شبهات ويأكل من الشبهات من الشهوات هوات وإذا هو يغوص في الملذات فانظر لحاله حاله حين يأخذ كتابه بشماله يصرخ ويقول يقول يا ليتني لم اوت كتابيا ولم ادري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضيه يتمنى الموت الموت وهيهاهات حيات له ان يموت ليس, ليس بعد, بعد الموت, الموت موت, موت, موت قال عز وجل ووضع الكتاب كتاب. فترى المجرمين مشفقين مما فيه, فيه. يقولون يا ويلتنا ما لهاد الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا لا يظلم ربك أحدا من الناس كما قال عز وجل في الحديث القديم قدسيه يا عبادي انما هي اعمالكم توفيكم اياها فمن وهب خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا ينومن الا نفسه يتبين سبيل السعاده وسبيل الاشقياء حينما يقف الناس للحساب بين يدي رب العالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم ما منكم من احد ادن الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجما يوم ينظر المرء ايمنا منه فلا يرى الا ما قدم ايمن الاعمال الصالحه ولا يرى اشم منه الا ما قدم ايمن الاعمال السيئه وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره فما منا من احد الا وهو موقوف ومسؤول ومحاسب على صغير اعماله وكبيرها اما الذين اعدوا اعمالا صالحات لمثل هذا اليوم واعدوا قروبات وطاعات لمثل تلك اللحظات فانظر لحالهم يدنيهم الله عز وجل فيما بينه وبينهم وينزل عليهم كنفه ويكلمهم فيما بينه وبينهم لان العبد منا كثيرا ما يقع منه وما تقع منه ذلات ويقع في الاخطاء لكن ينبغي للعبد ان يبادر بالتوبه سريعا سريعا فهؤلاء يعاتبهم الله عز وجل فيما بينه وبينهم فيقول له يا عبد لم تفعل ذنبا كذا يوم كذا فيقول العبد انا يا رب فعل فعل فيقول الله عز وجل له اظلمك حفظتي فيقول لا يا رب ما ظرموني حتى إذا أقر العبد بذنوبه وظنه أنه هالك إذا برحمة الله تدركه يقول سبحانه وتعالى يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك في الآخرة أما الصنف الآخر من الناس الذي عاش على الذنوب والمعاصي عاش على الشبهات والحرم ضي على الجمع والجماعات وغيرها من الطاعات فانظر لحالهم قال عز وجل ولا ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس غاذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع اصحابي فضع فقال لهم او تدرون مما اضحك قال الله ورسوله علم قال اضحك من مجادله العبد لربه يقول يا رب انك قد اجرتني من الظلم واني لا ارضى الا شاهدا من نفسي فيختم على فيه ان عقد لسانه فلا يتكلم وينطق الله عز وجل جوارحه تنطق العينان بما نظرت الى الحرام والاذنان بما سمعت الحرام واليدان بما بطشت في الحرام ادمان بما سعت الى الحرام ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول اعضائه الا سحق لكم وبعدا لكم فعن كن كنت اجادل واناضل أيها الأحبة الكرام يتبين سبيل السعاداء وسبيل الأشقياء حين يرد الناس على الميزان ميزان يزن الأعمال لا يزن الأقوال ولا يزن الأموال ولا يزن الأحساب ولا الأنساب أبداً إنما يثقل الميزان بالحسنات ويخف الميزان بالسيئات قبل قال عز, عز وجل فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه بالأعمال السيئة وبكثرة السيئات فأمه هاوية وما أضراك ما هي نار حامية أيها الأحبة الكرام يتبين سبيل السعداء وسبيل الأشقياء حينما يرد الناس إلى حياتهم حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو حوض وهو حوض وهو حوض ينزل ماؤه من نهر الكوثر من الجنه يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر من الجنه اكوابه كعدد نجوم السماء اتساعه كما بين مكه وايله بين مكه وبيت المقدس يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسقي امته من من شرب من يده في ذلك اليوم يشرب شربه هنيه لا يظمأ بعدها ابدا يرج الصالحون فيشربون وينعمون برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم وينعمون بهذا الماء ما الذي طعمه ألذ من العسل ولونه اشهى من لون اللبن يريدون فيشربون اما اهل المعاصي والذنوب فيري ليشربوا فيؤخذ بحجازهم ويمنعون عن الحوض كما تمنع الابل الغريبه عن الماء الذي ليس لها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي امتي امتي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك بعد ما بدلوا وغيروا ما زالوا على القهقره اي تركوا دينهم شيئا فشيئا ايها الاحبه الكرام يتبين سبيل السعداء ذا وسبيل الاشقياء حينما يقف الناس على الصراط وهو صراط يضرب على شطر جهنم قيل فيه انه ادق من الشعر واحد من السيف يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامته تجاوزه يدعو ويقول يا رب سلم سلم في تلك من اللحظات عند الصراط ينقسم الناس الى سائر وشقي فأما أهل الطاعة فيأتون الصراط فيمرون عليه مرورا سريعا فمنهم من يمر عليه كالبرق الخاطف قيل يا رسول الله كيف كالبرق الخاطف قال ألا ترون إلى البرق كيف يروح ويأتي في طرفة عين فكذلك يمرون ومنهم من يمر كأسرع ما ترى من جياد ومنهم من يمر كأسرع ما ترى من الريع ومنهم هم من يمر من عليه تش فهو اعماله على الصراط شدا تما اما اهل المعاصي والذنوب فمنهم من يمر عليه زاحفا على بطنه فتخرج عليه كلاليب خطاطيف من النار فتنال من شحمه ولحمه فان كان فاجرا وعاتيا كردس على وجهه في النار تمكن الكلع من عظمه فاكبه على وجهه في النار فيا اخ الكريم الحريم انما هم سبيلا وإنما هما طريقان وإنما هما رحلتان إما أن نرحال عن الدنيا رحلة السعداء وإما أن تكون الأخرى نسأل الله السلام أقول ما تسمعون واستغفر الله لي والله لي والله لي الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واصلي واسلم على قا اتم النبيين والمرسلين ومن تبعه باحسان واهتدى بهديه القويم الى يوم الدين ثم اما بعد ايها الاحبه المسلمون اننا في مده من اجالنا ومهله من اعمارنا والله سبحانه وتعالى ناظرا الينا فينبغي ان نستثمر ما بقي من اعمالنا في طاعه الله عز وجل حتى ندرك اهل الطاعه فنكون منهم ولا ينبغي ولا ينبغي علينا ان نخاذلا او نتكاسل عن الطاعات والقروبات فنكوف نكون من اهل الشقاءه في الدنيا والاخره نسال الله العفوه والعافيه ايها الاحبه الكرام يتبين سبيل السعداء ادا وسبيل الاشقياء حينما تصل الرحله الى نهايتها فلكل رحله نهايه ونهايه رحله العبد تلعب اما الى الجنه واما الى النار نسال الله العفو والعافيه فأما أهل الطاقة أهل الطاعة فيدخلون الجنة تلكم الضار التي ابتناها الله عز وجل بيدي بعباده الصالحين بيدي فيها ما لا عين رأى, صالحين رأى, صالحين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بلغ من بلغ نعيم الجنة, الجنة أن بناءها بنا لبنة من ذهب ولبنة من فضة طوب من فضة ذهب وطوب من خطبة وميلات أينمون التي بينها وبين بعضها من المس بلغ من نعيم الجنة أن تربتها الورس والزعفران بلغ من نعيم الجنة أن حصباؤها الحصى الذي فيها من الياقوت والزبرجد والألماس بل بلغ من نعيم الجنة أن للمؤمن فيها خيمة من لؤله ناطحة سحاب في السماء طولها ستي ستون ميلا في السماء أي ما يساوي ثلاثة وثمانون كيلو متر إن أعظم ناطحة سحاب وجدت على الأرض. على الأرض لا ربما لا تساوي الكيلومتر واحد أما هذه فثلاثة وثمانون كيلومتر ستون ميلا في السماء للمؤمن فيها أهل أزواج لا يرى بعضهم بعضا فلغ من نعيم الجنه ان فيها شجرة, شجره شجره شجره يظل الجواد المدمر الذي يعد للسباق والجري, والجري يجري في ظلها 100 عام ولا يقطع ظلها حب الله حب الله حب الله حب الله بلغ من نعيم الجنة, الجنه ان فيها نساء لكننا املشنا كنساء الدنيا ان وقت منهن, منهن اطلعت الى الارض لطمست الشمس والقمر ولنصيفها الذي هو على راسها تاجها خير من الدنيا وما فيها, وما فيها ولو أن ولو المرأة منهم من امتزج ماء من البحار المالح بريقها, بريقها لأصبح عذبا, عذبا سلسبيلا سلسبي ما سلسبي أهاء, أهاء, أهاء بلغ من حسنهم أن الرجل يظل يتلذذ بالنظر إليها أربعين سنة وهو ينظر إلى الحور العين في الجنة بل بلغ من حسنهن ان المراه من من يرى مخسوقها اي عظمها من خلف الثياب والنعيم المقيم وفضل عظيم, عظيم. لمن؟, لمن لمن غفل عن طاعه غفل. رب, رب البريات بريات. لمن فرط في الجمع جمع والجماعات جمعات. لمن جمعات. قصر في الصلوات اللي والزكوات, اللي والزكوات والصدقات, والصدقات, والصدقات, والصدقات كلا كل كل ان سلعه الله غاليه ان سلعه الله هي الجنه وما يلقاها الا الصابرون ما يلقاها الا الذي صمد وصبر على الطاعه والقربه واستمر عليها حد حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وأما الصيف الآخر من الناس تكون مآله النار نسأل الله العفو والعافية تلك الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين والمنافقين والمتكبرين والمتجبرين والعصاة والغافلين تلك الدار التي لا أذكر من صفاتها من صفاتها إلا صفتين انها دار شديده الحراره بلغ من شده حرها كما قيل انها اوقد عليها 1000 سنه حتى احمرت مره والف سنه, سنة حتى ابيضت والف سنه, سنة حتى اسودت وهي الان سوداء, سوداء كالحال بلغ من شده حرها, حرها, حرها, حرها أنها, انها تزيد على نار الدنيا ب 69 مره قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ناركم هذه وما يوقد بنو ادم اي كل ما يستحدثون من نيران سواء كانت نووية أو هيدروجينية أو زرية أو غيرها إن ناركم هذه وما يوقض بني آدم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا والله يا رسول الله إن كانت لك فيها أي نار الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل فضلت عليها ب 69 جزءا كلهن مثل حرها نار قد بلغ من شده حرها ان فيها هواء لكنه ليس كهواء الدنيا الذي يتبرد به ويطاق هواءها سموم ما مر على شيء الا واحرق نار نار قد بلغ من شده حرها ان فيها ظل لكنه ليس كظل الدنيا يتبرد به وانما ظل هذا دخان شديد الحراره نار قد بلغ من شده حرها ان ماءها حميم المعروف ان الماء يشرب ويستثار المعروف ان الماء يتبرد بان الماء يتبرد به لكن ما النار غير ذلك اذا قربه العبد ليشربه احرق وجهه قال عز وجل وان يستغيث يُغَافُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا وَإِذَا مَا تَجَرَّعَهُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ قَطَعَ أَمْعَاءَهُ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ أَهْلِ النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ وهي مع شده حرها بعيد قعرها لا تزال تقول هل من مزيد قال عز وجل يغمن نقول لجغنم هل, هل امتلئتي وتقول هل من مزيد حتى يضع الرحمن تبارك وتعالى قدمه فيها فتنغلق على من فيها بلغ من بعد قعرها ان نبينا صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع اصحابه فسمع شيئا قد سقط فقال لاصحابه او تدرون ما هذه الصقه قال الله ورسوله اعلم قال ذاك حجر حجب سقط من على شفير جهنم من اعلى جنم منذ 70 خريف منذ 70 سنه الان قد استقر في قعرها فيا اخي الكريم اي السبيلين ترجو واين الطريقين تريد واين الدارين تريد ان تسكن فيها, فيها؟ شك اننا جميعا نقول اننا نريد الجنه فينبغي ان نعمل لها اعمالها ونسعى لها سعيها نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا الجنه اللهم ارزقنا الجنه وما قرب اليها من قول وعمل وبارك وباعد بيننا وبين النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك امر رش يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر واجعن دا ربنا من الهدات الراشدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واغذر الشرك والمشركين واهلك أعداءك أعداء الدين اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم دمر عليهم بنيانهم واهدم عليهم أركانهم واجعل بأسهم بينهم شديد عباد الله اكتبنا الصلاة والسلام على رسول الله وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم